اللهم صل على محمد وآل محمد وعنده ترجمه. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کی مِال صلاتِ لَدُنُوكِ إِلَى وَمِنَ أكي الصلاة أكي من الصلاة الجنوب Amen. Mm -hmm. وَقُرَّبَ بِأَنذِرِنِي مُذْ خَلَصْتَ ذِكْرُ وَأَخْبِرْنِي مُذْ رَأَيْتَ الصَّلَف وقل جاء One wow. more. Wow. こんな感じ Nu وننزل Exactly. بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و بخانه و جن والأرض وما وقاها والشمس ووحاها or maybe وشنسی و و <تصفيق> دهان ondan <gülüyor> خیلی همه با همراهی کاری که شما خوبان ابتداءاً تقدو تشکر می کنیم از زحمات ارزشمند پیشگامان انقلاب اسلامی طلاب و فضلای گرانقدر و بعد از اون نفرات برتر نهمین دوره از مسابقات رو خدمت شما اعلام می کنیم الحمدلله سبحان الله الله الله والشكر لله, لله، الله، سبحان الله